وكحيهك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والاستقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضارهم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيرا